119. فقد استمتك بالعروة الوثقى 110. وإلى الله عاقبة الأمور 111. ومن كفر فلا يحزنك كفره 112. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا 113. إن الله عليم بذات القدور